العربية بمعنى صاحبة فيقال مثلا ذات علم ذات قدرة ويقال للمراه ذات جمال وما أشبه ذلك كذا فهي ذات بمعنى صاحبة الى صفه نقلها المتكلمون من كونها الى صفه وجعلوها اسما للموصوف فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات فمثل أصل ذات الله يعني ذات الألوهية فنقلوا كلمة ذات إلى المعنى إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة ولم تكن من كلام العرب ولا يعرفها العرب بهذا المعنى اي بانها قائمه المقام إيش؟ مقام النفس لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا اذا المناه علم سفة وذات موصوف فنقول ان الموصوف نطلق عليه اسم ذات فقالوا الله وصفاته بدل الله سبحانه قالوا الذات ها وصفاته لكن لا مشاحه في الاصطلاح يعني ان العلماء تقبلوا هذا وصاروا يقولون ذات وصفات صفات الذات صفات الافعال والا في في الاصل ليس من من من كلام العرب واعتقد مرة علينا أننا ذكرنا ان معناها خمسه او أربعة لها معاني خمسه او أربعة لكن الخمسة بناء على الصلاح المتكلمين إن الذات في النفس طيب ويعفي شرط قياس الكلام على الأسماء. يسبق أولياء سلم إننا مرينا كثيراً كذبات في ذات الله. نعم. أليس لنا في نفس الله؟ لا لا في ذات الله في في جهة يعني أو في حق أو ما أشبه ذلك يعني ماذا له هو ماذا معاكلا في في نفس الله؟ كذا في الشيء المتعلق بالله نعم ذكرت الاطوار والصفات التقسيم الاول والتقسيم الثاني نعم اشوف الفرق بين وش تقسيم التقسيم الاول عندنا فعليه وثبيه وفعليه التقسيم هذا النظرات كونه مرحله و ورا التقسيم الثاني الاول من جهه ان الصفات اما مثبته لله الا منفيها فتنقسم من بهذا بهذا الانقسام الى ثبوتيه وسلبيه ولكن هذا عرض اول مقدم ولا لا فهمنا عليه اول نعم على النشاء نعود ونكمل البحث في الاسماء والصفات لاننا نرى اننا قصرنا في تقسيم الصفات ان قصرناها فيما سبق التقسيم الاخير الى ذاتيه وفعليه وخبريه تقسيم آخر لا ان نعم الى كمال مطلق والى نقص مطلق ولكن هذا نعم والى كمال مقيد نعم لنعم هل تريد الصفحه الشرفه ان تكون خبريه ذاتيه <تصفيق> لا نقصنا بالأقسام الثلاثة الى المعنوية اللازم لله الصفات الذاتيه قلنا هي الصفات المعنوية ثابتة لله أزل وأبد الخبريه هي الصفات التي مسمها أبعاد وأزلان. فهمت؟ لكن يابع شبال الثبوت في الصفات الأولى يعني أنها دائمة لم يزل الله ولا يزل متصبا بها العلو لا. كيف العلو العلو أليس سفة ذاتية خضرية لا لا منها خضرية <تصفيق> سفة ذاتية وعقلية حتى العقل ذل على أن الله موصوف بالعلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى اسماء ثابته عظيمه اسماء الله تعالى ثابته اي حق واقع لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون باسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والبحث في أسماء الله تعالى من عدة أولاً. اولا هل أسماء الله تعالى مشتقة أو غير مشتقة بمعنى أنها هل تتضمن معاني وعصافا أو لا تتضمن والجوار أنها تتضمن كل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها حتى الله اسم الله يتضمن صفة وهي الالوهيه وهي الالوهيه فاسماء الله تعالى اذا اعلام داله على صفه كل صفه ما كلها تتضمن صفه ولولا ذلك ما كانت حسنا لولا انها تتضمن معنى لم تكن حسنا لانها اذا لم تتضمن معنى صارت اسماء جامده اسماء جامده لا معنى لها وإذا كانت اسماء جامده لا معنى لها فاين يأتيها الحسن والله عز وجل الوصف هذه أنها حسنة أي فضلة يعني أي بالعة في الحسن كماله طيب إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة ما من اسم إلا ويتضمن صفة وقد يتضمن صفتين أو أكثر وقد يتضمن صفتين أو أكثر لكن تضمنه الصفتين أو الأكثر يكون عن طريق الالتزام يعني من بعد دلالة اللزوم أو الالتزام فمثلا الخلاق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفة العلم والقدرة إلا خلق إلا بعلم وقدره طيب هذا بحث ويعبر عن هذا البحث بأن أسماء الله أعلام وأوصار أعلام وأوصار فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصار كذا طيب يترتب على هذا البحث هل هي متباينه أو مترادفه هل هي متباينة أو مترادقة فنقول أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفه لأنها دلت على شيء واحد وهو الله وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينه لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى في الاسم الثاني وارح طيب فإذا سألك سائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينه تقول أما باعتبار دلالتها على الذات فإنها مترادفة لدلالتها على شيء واحد وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينه لأن لكل اسم منها معنى غير المعنى الثاني وهنا لا بد ان نتكلم على المترادف والمتباين فالمترادف متعدد اللفظ متحد المعنى والمتباين متعدد اللفظ والمعنى فحجر وانسان متباين لان اللفظ مختلف والمعنى مختلف وبشر وانسان مترادف لان اللفظ متعدد والمعنى واحد طيب الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الى اخره ما ذكر في سورة الحشر باعتبار ثلاثه على الله لأنها تدل على شيء واحد وباعتبار دلاله كل واحد منها على معناه متباينه طيب البحث الثالث في الأسماء هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين لا تزيد ولا بعدد معين معلوم أو لا الجواب لا ليست معصورة ولا يمكن حصرها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ابن مسعود في دعاء الغم والكرب أو الغم والهم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رضي قلبي الى آخر الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله به وما استأثر الله به فلا يمكن الوصول إليه لأنه لا يمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به ولهذا قال سافرت به في علم الغيب عندك فاذا ليست تسمى الله محصوره ولا يمكن حصره فاذا قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فالجواب ان هذا الحديث الثاني لا يدل على الحصر وانما يدل على حصر معين وهو ان من اسماء الله تسعه وتسعين اسما اذا احصيتها دخلت الجنه يعني اذا احصيت تسعه وتسعين اسما من اسماء الله فقد فانك تدخل الجنه واضح نظير لو قلت عندي عشر سيارات اعددتها لحمل البطحة هل معنى ذلك أنه ليس عندك إلا عشر لا. ها؟ لا. لا. لأن... لكن هذه العشر خصة لأنها معدودة أو معدة لحمل البطحة في سياق أخرى معدة لحمل الخشب معدة لحمل الرجال لحمل الأمزعة المهم أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحصر فإذا قال قائل ما الفائدة من هذا الكلام إذا, قلت إذا قلنا أنه لا يدل على الحصر قلنا الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من أكتاب الصنة حتى يدركها وإلا لكان, صل... لكان النبي عليه الصلاه والسلام يسردها لنا سرد ونسره لكن من أجل أن يبتلي الله الانسان الحريص من غير الحريص الحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه وغير الحريص هو الذي يقول إن كان الشيء سهل كان شيء سهلا أخذته وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة طيب إذن اسماء الله محصوره ولا غير محصوره طيب أسماء الله غير محصورة ودليله المسعود وأما حديث. ان الله تسعه وتسعين اسما من الصاحب دخل الجنه فلا يدل على الحصر البحث الرابع في اسماء الله سبحانه وتعالى هل يسمى بها غيره هل يسمى بها غيره فالجواب ان من اسماء الله ما لا يسمى به غيره مثل الله ما يمكن سمي احدا بهذا الاسم لا على سبيل اراده المعنى ولا على غيره الرحمن ايضا قال العلماء لا يجوز ان يسمى به غيره ولا يوصف به غيره ايضا لان الالوهيه والرحمه الواسعه الشامله التي فيها وصف لازم للمركون للراحم هذه لا تكون الا لله اما بقيه الاسماء فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العالمية والوصفيه فإنها ممنوعة وإن قصد بها مجرد العالمية فليست ممنوعة الحكم والحكيم من أسماء الله من أسماء الله فإذا سمينا شخصا بالحكم أو بحكيم ولم يقصد معنى الحكم فيه ولا من الحكم فهنا لا بأس به وفي الصحابة من اسمه حكيم وفيه من اسمه الحكم وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز لأن هذا من خصائص ايش أسماء الله هي التي يراد بها الاسم والوصف ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه, فإنه جائز ولا يغير الاسم لأننا ما قصدنا بذلك التذكير أي وصفه بالصراحة ما سميناه صالحا لأنه صالح سمينا صالح مجرد علم مجرد علم سمينا شخصا بسلمان لأنه لانه سالم لا قد يكون من اكعس الناس قد يكون يوم تكسر يده يوم تكسر يده ويوم ينفد راسه ويوم يحتشوا راس وليس في السلام وماذا ذلك سميه اي نعم سمي سلمان وكذلك سليمان فالمهم انه اذا لم يقصد المعنى في في الاسم فانه جائز مجرد علم فقط المبحث الخامس أو السادس الخامس هل اسماء الله هل أسمع الله السادسة والإنه عده, عده لنا أول ان أسمع الله كلها حسن طيب. إن إن الله وصف الله الخامس هل سمى غيره طيب اذن السادس السادس هل اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه أو لنا ان نسمي الله بما لم يسمي به نفسه قال المؤلف رحمه الله لكنها في الحق توقيفيه لكنها اي اسماء الله عز وجل في الحق اي في القول الحق الصحيح توقيفيه أي موقوفة على ورود الشرع بها موقوفة على ورود الشرع بها والتوقيف هو الذي يتوقف أو نفيه على الشرع أو على قول الشارع فهي توقفية لا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم نسمي به نفسه ودليل ذلك من الأثر والنظر أما الأثر فقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يزوده سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واثبات اسم من اسماء الله لم يسمي به نفسه هذا من القول عليه بلا علم فيكون حرام وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويثاث فات اسم لم يسم الله بها نفسه لله من قفو ما ليس لنا به علم واضح طيب أما النظر فلأن, فلأن الاسم اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه واذا كان الناس وإذا كان يعدون من العدوان ان يسمى الانسان بما لم يسمي به نفسه او بما لم يسم به ابوه فان كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب عوده الان واحد عندنا اسمه محمد جاء شخص بدا يسميه عبد الله كل ما نادى عبد الله كتب له رساله الى عبد الله هذا جنايه ولا لا جناية ولهذا تجد يقول أنا ما هو اسم الله أنا اسم محمد ويرى أن هذا معثبن عليه فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق ثاني دليل نظري أن الله قال ولله الأسنان والحسن. الحسن الحسن البالغ في الحسن كماله وأنت إذا سميت الله باسم فهل عندك علم انه بلغ الكمال الحسن نعم قد تسميه باسم تظن انه حسن وهو سيء ليس بحسن وهذا ايضا دليل عقلي يدل على انه لا يجوز ان يسمي الله بما لم يسمي به نفسه فهذه اربعه ادله دليلان اثريان او شرعيان ودليلان عقليان نظريان ولهذا قال المؤلف لنا بذا ادله وفيه لنا بذا المشار اليه القول بانها توقيفيه ادله وفيه اي كافيه وافيه ذو المقصود فهذه ست مباحث في اسماء الله عز وجل طيب هل الصفات, هل الصفات كالاسماء توقيفيه الجواب سبق لنا القول في هذا وذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام أو أن الصفات ثلاثة أقسام كمال مح والنقص مح وكمال في حال دون حال فالكمال المح نعم يوصف الله به والنقص المح لا يوصف الله به والمتعدل بين هذا وهذا يوصف الله به في حال كمال ولا يوصف به في حال النقص ولا على الاطلاق انتبه الذي يكون كمالا في حال دون حال يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص ولا يوصف به على الاطلاق يعني يجب ان يكون مقيدا في حال نكون فيها كمال اذن فليست ليست كالاسماء توقيفيه ولهذا ممكن أن نشتق من كل فعل من أفعل الله صفة فنقول تعالى إن الله مزج السحاب لقوله ألم ترى أن الله يزج السحاب ونقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به يقوله ويمكرون ويمكر الله مستهزئون بمن يستهزئوا به الله يستهزئ بهم لما قالوا إنما نحن مستهزئون خادع من يخدأه يقولهم المنافقين وخادرهم الله وهو خادرهم وعلى هذا فقط ثم قال له الحياه والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن نعم كذا إرادة فعي واستبني له الضمير يعود على من؟ الله الحياة والكلام والبصر سمع هذا على تقدير عاطف اي وسمع اراده كذلك على تقدير عاطف اي واراده وعلم واقتدر بقدره القدره فهذه سبع صفات سبع صفات أثبتها المؤلف رحمه الله لله عز وجل وس... وسنبين أن في كلامه ايهاما بأنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع ولكن له كلام آخر بأنه يجب إثبات كل ما وصف الله به نفسه في قوله فيما سبق فعثبت النصوص بالتنزيه فكل ما جاء من الايات نعم او صحه الاقبال عن ثقات من الاحاديث نمره من كما قد جاء ولا نرد ولا لذلك بالعقول فان كلامه السابق يدل على اننا نثبت لله تعالى كل ما اثبته لنفسنا وصفاتنا اولا له الحياه يعني ان الله تعالى موصوف بالحياه وهذا مذكور في القران في عده مواضع قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم من اين اثبتنا الحياه من قوله الحي يعني سبق لنا ان الاسم يدل على الذات وعلى الصفه الحي يدل على ان هناك ذات توصف بالحياه إذن له الحياه حياه الله عز وجل حياه كامله ليس فيها نقص بوجه من الوضوء قال الله تعالى: الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياته عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت ولا يعتريها سنة ولا نوم. لأنها حياة كاملة. حياة المخلوق ناقصة في أولها وآخرها وأثنائها. فيا حياة مسبوقة بعدم ملحوقة بموت مخلوقة بنوم وصنا وياتي شنبغيث كما يحدث ما بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> لله والسلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> وسلم <سؤال> والكلام والإرادة تعلق لا إرادة والسلسة والسلسة والكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ده الحياه شرع المؤلف في بيان الصفات على سبيل التفصيل فقال له الحياة لمن؟ لله عز وجل والحياة هنا أل فيها للاستغراق يعني الحياة الكاملة أو لبيان الحقيقة وتعرف الحقيقة بحسب ما تضاف اليه الصفة فالحياة المضافة إلى الله ليست كالحياة المضافة إلى البشر أو إلى المخلوق على الصفة العموم حياة الله عز وجل ازليه ابديه اي لم يزل ولا يزال حيا ثم هي حياه ايضا كامله لا يعتريها نقص في وجه من الوجوه قال الله سبحانه وتعالى تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فهذا منع فهذا فيه الامتناع عن زوال هذه الحياه الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا منع لوصفها بالنقاط فهي حياة كاملة ليس فيها سنة ولا نوم حياة دائمة ليس فيها موت حياة ازليه لأنها لم تسبق بعدم وكل حياة البشر أو بل كل حياة المخلوق مسبوقة بعدم كل المخلوقات حياتها مسبوقة بالعدم كذلك ايضا قابلة للزوال قابلة للزوال جميع حياة الاحياء قابلة للزوال غير الله عز وجل حتى ما خلق للبقاء كالروح وغلمان اهل الجنة والحور هذه خلقت للبقاء وسجرق لكنها قابلة قابله للزوال إن شاء الله تعالى لأهلكها لأهلك. أما حياة الله عز وجل فإنها غير قابله للزوال ولا للنقص ولا للابتداء فيستحيل عليه ابتداء الحياة وزوالها ونقصها ولهذا قال عز وجل لا تأخذه السنة ولا نوم بخلاف حياة الإنسان فانه وان, وإن امتنع عن النوم لو, لو حاول أن, ان يبتعد عن النوم فلا بد ان ياخذه النوم او يهلك ولهذا عبر بقول لا تاخذه اي لا تغلبه ولم يقل لا ينام لان البشر قد يحاول ان لا ينام ولكن لو حاول ان لا ينام فلنقصه لا بد ان تاخذه السنه والنوم او يهلك اما الرب عز وجل فانه لا تاخذه السنه والنوم وفي الحديث الصحيح ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام فانتفى بذلك غلبه النوم والسنه عليه عز وجل في نص القران وأنه, وانه لا ينام ولا بإرادته لان ذلك من المستحيل عليه لقوله ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم نقص النوم نقص ونحن إنما ننام لنقصنا لا لكمالنا ننام من أجل من أجل من أجل راحة أما مضى واستجاب القوة لما يستقبل أما الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزل قويا وخلق السماوات الأرض في ستة أيام وممسوا من اللغو فالحاصل أن الله له الحياة الكاملة أزلا ابتداء وانتهاء واستمرار فابتداء لم تسبق وانتهاء لا يحقها زوال واستمرار أنها حياة كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم ولا نقص بأي نوع بأي نوع من نوع النقص لا تأخذه سنة ولا نوع طيب ثاني له الكلام له الكلام فهو سبحانه وتعالى يتكلم والكلام كمال ولهذا يعد الخرص عيبا ونقصا فله الكلام وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوته لاننا نجد ان ما يتكلم الله به حروف حروف ونعلم ان كلامه يسمع ويرد عليه يسمع ويرد عليه اما الاول وهو ان كلامه بحرف فهو اشهر من ان يذكر كل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده في حروف فمثلا اقراء كريم سماه الله تعالى كلاما له فقال وان احد من المشتكين استجارك فاعجزه حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ومعلوم ان القران حروف لله حروف كله حروف ثم ان الله يقول وإذ قال الله يا عيسى مريم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه كل هذه المقولات ايش حروف طيب حروف متتابعه ولا متقارنه متتابعه يا عيسى عيسى باديا إني متوافق بعد عيسى فهي متتابعة بعضها بعد بعضها وليست متقارنه ولا يمكن أن تكون متقارنة لا يمكن أن تكون متقارنة طيب وهل هي بصوت كلام الله بصوت هل جاء نعم كلام الله تعالى بصوت وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا في بصوت مرتفع والمناجات بصوت منخفض وكل ذلك وصف الله به نفسه لا بيناه وقربناه نجيا ثم ان المحاوره التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك اليس كذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله يحاوره وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها هي يحيث انتسع قال خذها ولا تخف سنعيدها سلطة الأولى هل كان موسى يسمع هذا ولا لا يسمع وهل يمكن أن يسمع شيء بلا صوت لا يمكن ابدا لا بد من صوت لا بد من صوت فكلام الله إذن بحرف وصوت طيب كلام الله ايضا يتعلق بمشيئته يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية يعني متى شاء تكلم وما تشاء لم يتكلم وكيفيه ان شاء تكلم بصوت مرتفع وان كان شاء تكلم بصوت غير مرتفع ان شاء تكلم بالعربيه وان شاء تكلم بغير العربيه فكلامه مع موسى بغير العربيه لانه لو كلم موسى بالعربيه ما فهم موسى شيء وكلامه من محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية لو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم إذن يتكلم كيف شاء ابتداء ها؟ وانتهاء مش بعد وكيفية وكيفية ولهذا المحارب التي مع موسى لها ابتداء وانتهاء وما تلك بيمينك يا موسى ابتداءا بالواو وانتهاءا بالالف من قوله يا موسى قال القها ولا تخف ابتداءا بالهمزه وانتهاءا بالالف نعم ولا تخف ما انتهى الكلام سنعيد سنعيدها سيرتها الاولى واردنا ذلك الى جانب المهم انه يبتدع الزوج بالكلام وينتهي بالكلام طيب يتكلم كذلك كيف شاء بالنسبة للغا فيكلم محمدا بالعربية ويكلم موسى بالسريانيه هذا هو الظاهر لنا وإن كان من الجائز أن يكلم الله بالعربية وان يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية هذا جائز عقله لكنه خلاف خلاف الظاهر ونحن ليس لنا إلا, إلا الظاهر اما ما وراء الظاهر ما نعرف ما نعرف فمن ادعاه فعليه الدريق فالله عز, و... عز وجل يتكلم كيف شاء طيب ويتكلم بما شاء نعم نعم يتكلم بما شاء بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك يتكلم بما شاء لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق فله أن يتكلم بما شاء من الكلام طيب متى شاء نعم متى شاء لأن الكلام يتعلق بمشيئته فمتى شاء تكلم فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله وكان حين جاء للميقات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر ليك فيتكلم في أي وقت شاء وكلامه في أي وقت شاء ضروري أمر يوجبه العقل لأننا نشاهد, لأننا نشاهد المحدثات قل لا طيب المحدثات لا تحدث إلا بإرادته وإذا أراد شيئا. فإنما يقول له كن فيكون اذا لا بد أن يتعلق الكلام بمشيئته ما تشاء تكلم بما يريد عز وجل من, الامور من الكلام الكوني والكلام الشرع المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته ولهذا قال أهل العلم من أهل السنه إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء بما شاء متى شاء كيف شاء هذا ما مذهب أهل السنة وجماعة في كلام الله عز وجل وهو مذهب كما فعل تؤيده الأدلة الصرية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية لأن الكلام لا يعقل الا وصوت وقال وقال أهل البداء قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى ثمانة أقوال بالإضافة إلى قولة السنة والجماعة وذكر ابن القيم رحمه الله وتجدونها في مختصر الصوائق المرسله نذكر منها قولين مشهورين القول الأول قول الجهميه والمعتزله وأتباعي هنا. يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمى وبحرف ومتى شاء وبما شاء ولكن ليس كلامه صفة فيه بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه يخلق كلاما في الهواء كلاما في جهة معينة ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف إضافة تشريف وخلق كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله وطهر بيتي وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله واصطيها وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن اظلم من منع مساجد الله يذكر في أسمه فالإضافة إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه استفد من صفاته ولكن لأنه خلق أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام محال أن يتكلم بكلام وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم طيب كيف ماذا تقولون في منادات في منادات الله لموسى قال نعم نقول وناديناه من جانب الطول الايمن خلق الله في جانب الطول الايمن صوتا فسمعه موسى ناداه من الشجره نودي من الشجره اي موسى نعم فهو خلق كلاما في الشجره فسمعه موسى فنقول سبحان الله كيف الله تعالى يضيف الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب طول الأيمن ويضيف إلى نفسه في محاورته لموسى ثم تقولون انه من الشجرة وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله حتى كلام البشر يمكن أن نقول انه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان بل إن كلام البشر على قاعدة تكون أشرف من كلام الله، لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير من خلقه تفويضاً، والكلام الله عندكم مسموع منين؟ من شجرة ولا من جانب جبل ولا ما أشبه ذلك؟ ومن ثم ادعى أهل الحلوث أن كل كلام فهو كلام الله، كل كلام الخلق كلام الله، حتى نعير الطيوع وأصواتها كلام الله وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه كل كلام في الوجود فهو كلام الله هذا ما معقول لا يعني حتى يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عندها الحلوء لكن هذا القول وان كان الجهميه والمنتداريه مكرونه لكنه لازم لهم لانكم اذا صححتم ان ما يضاف من كلام يكون كلام غيره فلا فرق بين ان يكون كلام البشر او كلام الشجره وجانب الطوق وما اشبه ذلك وعلى هذا هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام الواضح. الواقع وانما يوصف بانه خالق الكلام انتبه لانه خالق الكلام ومن ثم بنوا على, ق... على هذا قولهم ان القران مخلوق يقول القران مخلوق غير منزل ويقول حتى لو قلنا انه منزل فليس كل منزل مخلوقا فالله انزل من السماء ماء والماء النازل من السماء مخلوق وانزل لكم من العام ثمانه ازواج ولن عام مخلوقه وانثنا الحديد فيه باس شديد والحديد مخلوق شبكه التلبيس تلبيس ابليس نعم كيف بما لا نجيبهم على على, على هذه نقول ان المنزل اما ان يكون عينا قائمه بنفسها وحينئذ نكون مخلوقا لأنه بيع من الله عز وجل وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره ولا, أن يقوم ب... ولا عين تقوم بنفسها ها؟ وصف لا يقوم إلا بغيره وحينئذ إذا أضاف الله كلام الناس فهو صفة من صفاته أما حديد يكون من صفات الله ما هو intersections كل انسان لهذا التحديد ليس من صفات الله والماء النازل من السماء ها؟ ليس من صفات الله كذلك ايضا الانعام الابل والبقر والغنم ظانها ماز... وماتها ليست من صفات الله واضح بل هي اعيان قائمه بنفسها اضافها الله تعالى الى نفسه اضافه خلق وتكوين وليس اضافه صفه الى موصوفها الحاصل ان الان نقول الله تعالى يتكلم له الكلام وعرفنا الكلام على مذهب من مذهب السنه والجماعه وأن مذهبهم هو الحق الموافق للادله السمعيه والعقليه وهناك مذاهب اخرى ذكرنا منها مذهب الجهميه والمعتزله وبينا قولهم اما الرد عليهم فنذكر ان شاء الله تعالى في الدرس القادم نعم نعم رب في الحياه نعم في الحياه نعم اقال الشفراء نعم الشفراء زمانه ان هو الذي يوقد في افراد وافاض الحياه الناقصة والثانية وليس كذلك طيب نعم صح الشفراء الصفات الكامله لأن من كمال الحج أن يكون ذو صفة،, ذو صفة فالحياة استغراق الحياة بمعنى الحياة الكامله المتضمنة لجميع الصفات الكامله فليس استغراق عيام استغراق أوصاف في المعاني وكمال ما مفنة. السؤال يقول ان السقاق انما يكون فيما له افراد مثل وخلق الانسان ضعيف الانسان كل انسان وهذا له افراد كل واحد متميز عن اخر وحياه الله تعالى ليست كذلك الله واحد فكيف نقول للسقاق قلنا في الجواب استغراق الحياه غير استغراق الحي فاستغراق الحياه هنا استغراق صفات يعني ان الحياه حياة الله عز وجل متضمنه لكل الاوصاف الكامله الذي هو من مقتضى كمال الحياه نعم أي نعم هو هذا من الرد عليه قال لهم نعم هم عندنا باب يسمى باب المجاز باب المجاز فيقول إن الله خلق هذه الكلمة في هذه الشجره وليس عن نفسها ولكن هذا من باب التجول كما لو قلتك أنا محمد وأنا مرسل منك يعني واحد أرسلني اسمه عبد الله فقلت أنا عبد الله لو مثلا كلمتك بكلامك أعطني حق عبد الله أنا ممكنني ما كني منك لا الحق قلت اصبر خلي راجي عبد الله قلت انا عبد الله يعني وكي كني عنده المشكله ان يجب ان يكسر المجاز قبل ان تتجاوزه نعم أبنى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤمن رحمه الله تعالى له الحياة والسلام والبصر ثم ذو إرادة وعلم والكبر بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق الكلام على الكلام على كلام الله عز وجل فما هو مذهب أهل السنة والجماعة كمل نعم كيف شاك كيف شاك كمل ايضا كيف شاء, كيف شاء؟ ها. ها. وبما؟, وبما شاء يتكلم كيف شاء متى شاء بما شاء طيب كيف شاء وصف العشاء صح ما هو الدليل على اني يتكلم بالصوتين المنخفض والعالي؟ خطأ هذا. قوله تعالى ولا قوله انا قلت لك ما هو الدليل؟ قوله فين؟ نعم صح ونادينه من جانب الطول الايمن احسنت تمام الدليل على انه يتكلم كيف شاء بعده لغات انزل الله وكلم محمدا نعم نعم نعم والله تعالى لا يكلم لا يكلم أحدا بما لا يعرف لأن هذا عبث ولا فائدة منه قلنا إن فيه احتمالا ها ما هو في نفسي فهما لها في ذلك الوقت طيب أجبنا عن هذا نص خلاف الظاهر فيحتاج إلى إقامة الدليل على أن الله تعالى أعطاه فهم والله سبحانه وتعالى إذا كان عز وجل قادر على أن يتكلم باللغة العربية فهو قادر على أن يتكلم بغير طيب متى شاء يعود عليك متى شاء تعود عليه على صفة الكلام وليه عليه مهند على الزمن يعني في أي وقت شاء ان يتكلم يتكلم طيب ما هو دليلك هذا تعليم ما تعطينا بدليل وجه الدلالة من الآية ما في الآية كلام محمد محمد أين ان أن هذا النداء كان مقيدا برر وهو إذ, اذ ناد أي وقت مجيء أو وقت منادات فيه أيضا آية اصرح من هذا قال ربي قال ان تراني ولكن انظر إلى الجبل طيب فإن قوله لما جاء موسى ولما وكلمه دليل على أن التكريم وقع بعد مجيء موسى طيب وكذلك أيضا المحارة التي جرت بين الله وبين, وبين موسى في سورة طه بما شاء تعود جل خالد طيب. أحسن. أهل السنة والجماعة يرون أن الله يتكلم بحرف وصوت الدليل على أنه بحرف ما حضرت نعم نعم كما وضع وأيضا الكلام الذي وجهه الله عز وجل إلى من يكلم كل حروف قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي كل هذه حروف معروف كذا طيب الدلي عنه بصوت وناديناه وقربناه وجيا فإن هذه كلها صفة للصوت طيب وفيه أيضا صريح لفظ صريح في السنه يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فينادي بصوت على أن قوله فينادي يغني عن قوله بصوت لكن هذا من باب التاكيد كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحه نعم طيب خالف أهل السنة وجماعة في الكلام عدة طوائف منها لبدأ ذكرنا منهم طائفتين مشهورتين بس الجهميه والممثله هذو طريق واحد بالكلام سلام محمد نعم من سيدنا و المعتزله وجهنيه السوافي ده بالكلام يا يقولون يا هدايه الله قول المعتزله والجهميه في كلام الله ما ماذا يقولون يقولون مخلوق الكلام مخلوق ليس يا من صفات الله عز وجل طيب وإذا قلنا لهم ما دليلكم على انه مخلوق نعم وخلق كل شيء والكلام شيء الله خالق طيب قالوا ان اضافه الانزال للقرآن لا يقتضي انه صفه لا لا ولا يكون مخلوقا لان الله تعالى أضاف الانزال الى المخلوقات فقال انزل من السماء ماء و انزلنا الحديث فيه باس شديد و لكم نعم مثلا كما ذكر ازواج نعم واضح طيب ما هو الرد عليهم بما استدلوا به اولا من الايه واظن ما ذكرها ما لكم ها كان من من ذكر الاضافه اضافه الى الله حيث قال أن هذا إضافة تشريف وتكريم وليس إضافة الصفة محمد <تصفيق> لأن الصفة تابعة للموصوف وخالق كل شيء تدل على خالق ومخلوق قل لا خالق ومخلوق فيجب أن يكون المخلوق بائنا مفصل عن الخالق، كما لو قلنا صانع ومصنوع فإن هذا مثل هذا صانع القدر فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل ومن المعلوم أن الكلام ليس معنى يقوم بالغير المستقل... ليس عينا قائمة بنفسه فاذا اضافه الله اليه فهو من باب اضافه الصفه الى موصوفها طيب واما بالنسبه لقوله ان الله انزل الحديد والانعام والمطر وهي مخلوقه فنقول هذه اعيان قائمه بنفسها لا يصح ان تكون صفه لله عز وجل بخلاف ايش بخلاف الكلام نعم. نعم نعم نعم هذا هذا من رد عليه هذا مو كلام اذا ما احتجتم به فهو باطل وعلمتم بطلانه هم إذا أنكروا, اذا انكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا انه مخلوق فان انكارهم هذا في الحقيقه يقتضي انكار الشرع والقدر لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق فلهذا ذكر ابن بن النية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا لأنه لا يكون, الأمر لا يكون خلق بقول كن ولا الشر بقول فعلوا <تصفيق> وانما باشياء مخلوقه بمخلوقه وهذا يبطال للشرع والقدر طيب ذكرنا انه يلزم على قولهم غير ما ذكرنا ابن القيم من الشرع والقدر يلزم عليه ان يكون كل كلام الناس إيش؟ كلام الله لأنهم اذا ادعوا ان الكلام المخلوق يكون كلاما لله نقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق وهذا شيء ممتنع طيب أما الأشاعر فقالوا قولا يقظى منه العجب قالوا شرحناه سين قالوا إن كلام الله صفة من صفاته صفة من صفاته وليس بمخلوق ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله خلقه الله تعبيرا عن ما في نفسه وليسه كلام الله لكن إضافته الله من باب المجاز من باب المجاز فتجوز عما كان عبارة عن الشيء تجوز به فسمي به الشيء فسمي كلام الله لانه عبارة عنه وليس هو كلام الله إذن ما الكلام قالوا المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا تعلق بمشيئته بل هو وصف لازم له فلزوم الحياه والعلم والقدره شفت كيف يعني هل يتكلم بما هل يتكلم ما تشاء على زعمهم لا كما انه لا يعلم ما تشاء. علمه لازم لذاته هم يقولون الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته الجهميه والمعتزله خير منهم من هذا الوجه لانهم يقولون ان كلام الله يتعلق بمشيئته يتعلق بالمشيئه لكنه مخلوق هم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادتي ثم يقولون إن ما يسمعه محمد عليه الصلاه والسلام وموسى وغيرهما من كلام الله انما هو شيء إيش مخلوق فشاركوا الجهمية والمتدل في هذا في أن ما يسمع إيش مخلوق لكن الجهمية قالوا هو كلام الله وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله فوافق الجميع في أن المسموع مخلوق وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة وهؤلاء قالوا إنه حقيقة فصار المعتزله والجميع خيرا منهم من هذا الوجه الوشعي لأن الجميع يقولون هذا كلام الله هم يقول لا هذا ليس كلام الله بل هو, بل هو عبارة عن كلام الله مع ان الله يصرح بانه كلامه لكن يقول لا هو عن كلام الله فنحن نقول دعواكم ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذا دعوى يكذبه الشر وتكذبه اللغه واذا كان يكذبه الشر ويكذبه اللغه فهو باطل فلان الله تعالى وصف القران بانه كلام الله والاصل ان الصفه حقيقه في موصوفها وهذا القران مسموع ولا غير مسموع مسموع وبحروف ولا غير حروف حروف ويتعلق بالمشيئه ولا ما يتعلق بالمشيئه يتعلق بالمشيئه فكذب دعواكم بان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأما مقالب ظل اللغة فإن فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج في اللسان وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا فيقال حدث نفسه ويقال حديث النفس ويقال يقول في نفسه اما عند الاطلاق فان القول والكلام لا يقال الا لما يسمع ويكون بحروف فاذا قالوا ان الله تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول قلنا هذا رد عليكم وليس لكم بل هو دليل عليكم وليس لكم ليش لان الله لما اراد حديث النفس قال ويقولون في انفسهم ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول فأطلق لولا يعذبنا الله بما نقول ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا لأنهم يقولون بأنفسنا لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا واما القول والحديث والكلام عند الاطلاق فإنما هو قول ايش قول اللسان هذا بالنسبه للاذن لكنه القول المسموح القول المسموح الذي يكون بالحروف ثم انما اقول لهم اي فرق بين العلم والكلام على ما زعمته لان حقيقه الامر انه اذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه ايش العلم ثم العلم فلا فرق بين العلم والكلام على زعم فإن قال قال الشاعر ان الكلام لفي الفؤاد وانه وانما تعلى الفؤاد اللسان وعلى الفؤاد دليل ان الكلام لا في الفؤاد وانما تعلى اللسان على الفؤاد دليلا قلنا وهذا دليل عليكم ان وليس لكم ليش لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب ولكنه لا يسمى كلاما ولا يوضعه إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل وبماذا يكون الدليل ها؟ باللسان باللسان الذي ينطق فيسمع ويقوم بحروف بحروف هذا إذا تنزلنا أن نوافق على استشار بهذا البيت وأما إذا قيل ان القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه لأن الأخطل رجل من النصارى يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول فالنصارى يقولون إن الله تعرف ثلاثة ويقول نحن موحدون وكيف يكون موحد من جعل الآلهة كيف يكون موحد من جعل ثلاثة فهم عندهم خطا وعندهم ضلال والهذا وصفوا بأنهم ضالون وإن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى ها؟ لقول مبني على شفى جروف على كل حال نحن إذا, إذا سلمنا جدلا بالإستلال بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر به وعبر عنه اللسان أما الكلام اللي لا يكون في القلب فهذا هذيان يجهي انسان نائم نسمع يتكلم هذا مو كلام ولا معتبر إنسان خرف بلغ من الكبرعاتية نعم كل يوم يقول عن نفسه عن السلطان ابن السلطان لي ألف وزير ومليون أمير وما كلم كلام فاضي هذا يمكن يقول كلام ها؟ ما نقول كلام فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان ويدل عليه وانما جاء اللسان وعلى الفؤاد دليلا صار اهل الشاعره يخالفون اهل السنة في الكلام اولا انه معنى وليس بحرف وصوت ثانيا انه لازم لذات الله لا يتعلق بمشيئته وارادته واهل السنه وجماعه يقولون انه متعلق بمشيئته وارادته متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم طيب اذا قال قائل على اي شيء بنى المعتزله قولهم وعلى اي شيء بنى الاشاعره قولهم نقول أما المعتزله فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله لانهم ينفون صفه الكلام هنا لا يتكلم فهم يثبتون الاسماء ولا يثبتون الصفات واما الاشاعره فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله وقال الشيء الحادث اللي تكون, الذي يكون بالمشيئة لا يقوم بالله ابدا لماذا؟ قالوا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث فإذا قامت بالله الحوادث لازم من ذلك أن يكون حادثا وهذا لا شك أنه خطأ أما نذهب المعتزله وجميع فظاهر خطا لانهم ينكرون جميع الصفات ونحن نثبت لا جميع ما اثبته النفسيه واما الأسرية فنقول من قال ان الحادث لا يقوم الا بحادث قد يقوم الحادث بالقديم اي بالازلي الابدي وهذا من كمال الله ان يكون فعله متعلقا بإيش؟ بمشيئته وان يحدث من امره ما شاء ونقول لهم ماذا تقول في قول تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فان الايه واضحه بانه عند اراده الشيء يقول له كن فيكون والفتدل على الترتيب والتعقيد اذن فالامر بالكون سابق للكون لكنه مقارن يعني متصل به كن فيكون فان ادعوا ان المراد يقول في الازل كن فالجواب ان هذا خلاف الظاهر اذا كن فيكون تدل على ان هذه عقده هذه وهذا يستلزم ان يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل الصغار بدون هذا فقط يعني من كلام الله، وقول كلام الله، جابوا الجدرين يعني تملوا من الله منع عنهم من ناس وكيف ينحط الموصوف يقول إن شائره يقولون إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإذا جاءتموه صفة من صفات الله فكيف تنفق الصفة عن الموصوف كذا ضيء هذا على هذا بسيط عندما أقول لك يا هداية الله نعم بلغ أحمد كذا وكذا وكذا الكلام منه كلامه ها؟ منه كلامه كلامه وأنت اللي بلغته فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدعا الكلام يضاف إلى من قاله مبتدعا لا إلى من قاله مبلغا جبريل هذا المخلوق لا لا هذا افضل كلام كلام الله لكن تكلموا جبريل به هذا المخلوق أما المتكلم به فهو كلام الله أنا الآن عندما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صوتي هذا مخلوق لكن ما اصوت به هو صفة الله مخلوق. المخلوق ولهذا وصف الله القران بانه قول محمد وقول جبريل كذا ولا يمكن ان يكون قول من قائلين فقال انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين من ماء الرسول هذا جبريل انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر مراد بالرسول هنا محمد فأضاف القول إلى محمد وأضاف القول إلى جبريل ومن المعلوم أنه لها لا محمد ولا جبريل والقائل الأول, والقائل الأول من هو؟ الله عز وجل إنه لتنزيل رب العالمين شوف الآية اللي في الشعرات بي إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب فليتكون من المنذرين ثلاثة تنزيل رب العالمين هذا الأول إذن في الكلام اضاف لمن الى أول من قالها الى اول من قاله كذا انا لو قلت قف نبك من ذكرى حبيب ومنزل قلت الان الكلمه هذا من اللي قالها امرؤ القيس الذي قالها من امرؤ القيس وانا قلتها الان لكن قلتها مو مع... انما مبلغا ان كنت قد امرت بتبليغها وإما حاكيا ان كنت لم امر بتبليغها واضح نعم بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين سبق لنا من سبعة الله عز وجل الحياة وكذلك الكلام قال والبصر يعني وله البصر والبصر هو رؤية الشيء الأشياء رؤية الأشياء وقد أثبت الله النسي وقد أثبت الله في كتابه أنه بسيط بصير بما يعمل العباد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرا في قوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وعلى هذا فالبصر ثابت لله بالكتاب والسنة لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤيا. أما بصر العلم فيستفاد من الآية ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعا بصر رؤية وبصر علم بصر رؤية وبصر علم كلاهما يشمله قوله تعالى والله بصير بالعباد والله بصير بما تعملون وما أشبه ذلك فإن هذا البصر شامل لايش ها لبصر علمي وبصر رؤيه اما قوله لا احرق الصبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه فانه يختص بصر ايش بصر الرؤيه طيب على كل حال البصر ثابت الله عز وجل وهو من الصفات الذاتيه صفات ذاتيه التي لم يزل ولا يزال متصفا بها فهو لم يزل ولا يزال عليما ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل اي يبصرهم وهل يلزم من البصر العين نعم لا ولولا النصوص الداله على ثبوت العين لا. لم يجز ان نثبتها بثبوت البصر ولهذا كانت الاشاعره يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين يقول ان الله يرى لكن لا بعين يرى لا بعين والمهم انه لو قال قائلا هل يلزم من اثبات البصر اثبات العين او ثبوت العين الجواب لا لا يلزم بل العين نصوصها وحدها والبصر نصوصه وحدها فإذا قال قائل هل يمكن عقلا أن يرى, أن يرى بلا عين أو أن يحصل بصر بلا عين الجواب نعم يمكن فقد قال الله تعالى عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل الناس عليها وعمل الناس قد يكون فعلا يرى وقد يكون قولا يسمع فالارض تسمع بلا أذن وترى بلا علم فالله على كل شيء قدير المهم على كل حال نثبت لله البصر بصر العلم وبصر الرؤية وما رأنا من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها الرابع السمع قال سمع وهذه معطوفه على قوله الحياة لكنها باسقاط حرف العطف لضرورة النظر السمع الذي اثبته الله نفسه نوعان سمع ادراك المسموع وسمع اجابه المسموع وهناك فرق بين الادراك وبين الاجابه قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا يعني سمع ادراك وهم لا يسمعون سمع استجابه سمع الله عز وجل يشمل سمع الادراك وسمع الاستجابه ففي قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك سمع ادراك وفي قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء سمع الاستجابة وفي قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الامرين جميعا يعني يسمع ويجيب من حمده بالاثابه حمك الله إذن سمع الله يا أخوان ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع استجابة هل, هم هل هما من الصفات الذاتية أو لا أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية لأنه ان شاء استجاب وان شاء نعم لم يستجب فاولو الالباب الذين يقولون ربنا انا امنا قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم وقال ربكم ادعوني استجب لهم فالاستجابه حصلت بعد الدعاء وكل شيء يكون له سبب من صفات الله كل شيء من صفات الله له سبب فهو من الصفات الفعليه طيب سمع الاستجابه من الصفات الفعليه فمن استجاب الله له فقد سمعه لكن سمع الإدراك قلت إنه من الصفات الذاتية لكن الحادث هو المسموع الحادث هو المسموع لا السمع واضح طيب أنا مثلا أسمع الصوت الآن وسمع موجود من قبل لا سمع لهذا الصوت المعين ولكن بمعنى أن القوة السمية موجودة فيها من قبل هذا الشيء فيمكن أن تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا معنى قال العلماء والسمع بمعنى الادراك ينقسم إلى عدة أقسام سمع عام سم عام لكل شيء فهذا يشمل المؤمن والكافر وما يرضاه الله وما لا وما لا يرضاه صح طيب والسم الثاني خاص خاص مقتضاه النصر والتأييد وهذا الخاص له امثله مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هل المراد أن الله تعالى أخبرهما بأنه يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية لا المراد أسمع وأرى فأنتصر لكما فهذا السمع مختضى النصر والتعييد وقد يكون للتهديد والوعيد مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقوله تعالى ان يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسلنا لديهم مكتوب فصار الخاص قد يراد به النصر والتايد وقد يراد به نعم التهديد والوعيد وقول قد يراد به اي قد يكون مكتوب قد يكون مكتوب النص والتاييد وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد فاذا قال قائل ما هو الضابط لما يقتضي هذا وهذا فالجواب ان الضابط ما القرائن قرائن الاحوال وسياق الكلام تدل على ان مقتضاه كذا او كذا خلاصه السمع الان ان سمع الله تعالى انقسم الى قسمين عيسى سموا إدراك وسموا استجابه نعم طيب سموا الاستجابة مثاله نعم هذا قول الله تعالى نعم نعم, نعم. الأخ. مثال اخر الأخ. مثل قوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء اي مستجيب الدعاء لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم طيب سمو دعاءك ذكرنا انه ينقسم ايضا الى نعم لا لا اقسام قسمه سمى ذات قسم لكم؟ لا لا ما هو الدليل قسم أولا ثم أتي بالدليل الدالة على التقسيم نعم قسمان خاص وعام خاص وعام مثال العام والله صميم عليم والله صميم عليم هذا عام يشمل كل شيء ولا انا اظن ما ذكر لكنه واضح هذا نعم فهد الخاص تاره يقتضي طيب مثال ما يقتضي النصر التعييد لا تخاف نعم لا يقتضي الحريه انداد الله سنت. هذا هذا المقتضاه النصر والتهديد وكقوله تعالى أن يحسبون الوعيد والتهديد وكقوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم وأجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتبون الثالث أو الخامس الحياة والكلام والبصر والسم إرادة إرادة بالرق عطفا على الحياة حرق العطف لضرورة النظر طيب إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد وقو وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليك. وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويريد لنا يتبعون الشواف نعم لا يريد الله ليبيناكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم والآيات في الإرادة كثيرة